لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ ۖ وَيُوَاقِرُونَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ۖ وَلَوْ كانوا لا تجد قوما وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ وَلَوْ أَم أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَم أو كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله ورضوا عنه حزب الله اولئك حزب الله انا ان حزب الله هم المفلحون انا ان حزب الله هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض سبح لله السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 فكم اي يفرون وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا ان اَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأيدي اكتبوا يا اولي الابصار اكتبوا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب فان امنا ان كتب ال